اجمل قصيده اجمل هل يوم السعاده اجت اخبار فرحان قلبي سكي وعلي الكرار وشموس وجهي العقيله تبوق غاب وتفوق نجمه السما وفقت الاقمار هاي المزي هاي المزي هنئ سجيان هنئ سجي يا يوم السعاده وما حصل مثيل لنسب التهاني بمولد العطيله قصيده اجمل قصيده يحمل هبيده يحمل هبيده هنئ علي يا دنيا الهليله زف التهاني بمولد العطيله هنئ بالتهاني بمولد العطيه اجمل قصيده اجمل قصيده هل يوم ثالث قمر بيد ابو الحسن مسرور حادر بدوبيك احلى العين عنوان عز وفخر مثل نلقا فرحان بيه الحسن ضلي هن بحل الأماني بحل الأماني رئيس موتهاني رئيس موتهاني حتى الحمامي باركي بهديلة زف التهاني بمولد العقيلة يا علي يا دنيا هل في ثاني مولد العقيله اجمل قصيده اجمل قصيده هل يوم لاحيل هنا بمولد الحوراء ابيات مني شعر بارك الزهراء وبالشوق ينبض قلب مريم العذراء للتهنئة كتب تحوى بنت الشفيع بنت الشفيع شمس الطبيعة شمس الطبيعة غنى القمر وبجفعنا لك حيلة زف التهانب مولد العقيلة يسمى البصيدة يحمل هبيدة يحمل هبيدة حني عليها دنياها الهليلة زف التهانب همي علي يا دنيا هالهليلة زف التهالي مولد العقيلة أجمل قصيدة أجمل قصيدة جن حام طيري السعد غفت الأكوان هالطير يرسيم غدب أجمل الألوان لوحات وجهي العقيلة ليشع إيمان بعيون زينة برسم ضيق مرعدنان عباس أخوها عباس أخوها وارث, وارث أبوها وارث أبوها ينتظر شاق العلق ومونخيلة ينزف التهاني بمولد العقيلة أجمل قصيدة أجمل قصيدة يحمل هبيدة يحمل هبيدة تهاني <تصفيق> مولد العطيلة هني علي يا اهل الهليله سفه